بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل إن إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا إنا وسعيرا الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون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 لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا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 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية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 رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وحلوا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 ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراء أهم يوم ثقيل نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تعليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما